يَا أَنغِي وَلَّغِينَا آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْوَتًا وَعِلْمُوا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم يَقُولُ أَن يَكُونَ زَادَتْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَ تَشْرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا أُمَّكَ كَفُرُونَ أَوَلَا لا يتبون ولا هم يذكرون واذا ما ان وَنُفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُون لَقَدْ جَاءَ சி பசி குமரி கல்மீன فإن توله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرب சிலாவி <tries>